114. رب المشرقين ورب المغربين 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. مرج البحرين يلتقيان 117. بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء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 ما تكذبان كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تبيئن آلاء ربك وما تكذبان يسالون من في السماوات والارض كل يومنه وفي شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سلفرو لكم بأي غث قلاد، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سِئِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ أَبَى أَن يُكَذِّبَ آلِهَتُكُمْ نُسْلَى عَلَيْكُمَا شَوَاضٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فإذا شقت السماء فكانت وردة كذبال فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيوم إذ الله يسأل عن ذبه إنسوا ولا جان أي آلاء ربكما تكذبان